بوك تو أرموط تاتهك في المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس سورو وجود رغبه وجود رغبه تشوين كواكف لدينا, لدينا الرغبه ليس لدينا رغبه ليس لدينا رغبه شيشي الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف أشعر بالخوف اشعر بالخوف. لا اشعر بالخوف لا أشعر بالخوف توفر الوقت توفر الوقت ماس آكس لديه وقت ليس لديه وقت ليس لديه وقت موقنيلوبا الشعور بالملل الشعور. بالملل إيس هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل إيس هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل شيمشيلي الشعور بالجوع الشعور بالجوع كشياد هل انتم جوعة؟ هل انتم جوعى اركشياد هل انتم غير جوعى هل انتم غير جوعى قورويلي الشعور بالعطش الشعور بالعطش مات قوريات هم عطشى مات ار قوريات هم غير عطشى